اللهم صل على محمد وعلى آبه وأصحابه ومن طبعهم إحصان إلى يوم الدين أما بعد تفسيره سورة الفاضر سورة الفاضر تفسير كذلك هذا المحل وهي المكية وصورة المكية وقرآن في سودقه قبل الهجرة بسم الله الله نبي إيسا ينقب الله سورة الله الله <سؤال> رسول الرحمن النحرية صلى الله عليه وسلم قصفنا هذا الله سواء الرحيم النحرية سيقاسي يحب در حلقه سيقامتها الحمد معرضا من أنت سل الله الله يؤسنا الله سوفات بالسماوات والأرض الى اليالك يدونك أبو رس بالله الله سوف جاهل الملائكة ملائكة مدكة كييراء هذا رسولك إبروه ملائب ارقبها سوء لأجنعة قربة قوة صاحبها قربها سمتنا اللغالغاء وثلاثة صدح صدحة والرباعة أفرافر يزيد الله والسيادية في الخلق المخلوق بحليس ما يشاء حضوره إن الله الله على كل شيء وحوالبا قدير ومد كعوده إلهي وإنه سبحانه وتعالى سقع اسمه بنا وانمديه وانمستحق للحمد مهد ومطيق عاية اليه بمان نعم كادومة وحاستانة سقع كارف اسبحية الحمد مهد من أنت بسم الله الله سبحانه وتعالى اللهم هدو تنحق إليه ومضم اللهم صفاء برس موات والأرض إليالك يطلوك مدك أبورس بالله بيه. فهذا بالمعنى هذا هو حال الولد خلق بدأ خلقهن أي سنة أبوري أبوري سنة أبوري أي خلقهن من غير مثال سابق الله أبوري أصبه الوحق و أغضى إليه و أعطيه الرئيين أي سنة عبدالله عبدالله عبدالله معانا قرنين ما فاطروا السماوات والأرض حتى أطاني أعرابياني يقتصماني في بئر معانا قرنين الوحي الورجد وفاطروا السماوات والأرض إلا وغير البديه وعلي صلى الله عليه وسلم مركزة متكود الكيكة لكل يقول لي أنا فضرتها أنا بدأتها أنا أعلكم بالله كحاري مركازن فرمين اين اي فاض بن معنيل والطاهير ابو ريسو ابو ري اي لو وح لوغ دايس سنجينو على بالله الكازان كتراميل الله هو جاء الى ملائكه دي ملائكه بن غغيري ااده رسولا بينه ويرسل رسل شاء صوروا اتمحه قربا صاحبها يضيرون بها ليبلغوا ما امر به قربها سنة الله الله الله الله قاموا بك يا رجل وثلاثة صدح صدحة قاموا صدح إليه والرباءة أفرق أفرق قاموا أفرق إليه إلى سبحانه يزيد الله موسيادية في الخلق أي في المخلوق خلق جهل كان بمعنى مخلوق اللي ولدتها مخلوقه أبريده سماي شاء وقضون قربوه الله أفرق إلى جبريه نبقى أن الله عليه وسلم حاهم كلمه دينيه وحن اركل ملك الجبريل او ليخ بقل او غراب ليخ بقل او غراب او الحمد محمد من ترسل الله الله سبحانه الله سبحانه في الصماوات والأرض إلليالك يبولك مكا مرس بالله أحادي الله سبحانه ملائكة ملائكة مكا قد لغي أحادي رسولاً إرغو إرغو رسول شخصو أولي أجنحة قربك وأصحيبها غربا صمتكا ولبلبا وثلاثا سبع صدحه ورباعا افرفق يزيد الله وسيادته في الخلق مخلوق به سمايا وصوخ إن الله الله على كل شيء وقدره ومدك اوده ما شيء, شيء الله شيء يفتح الله الى هي يغفر للناس دتكه من رحمه من رحمتك معريس فلا ممسكا مت عشادا الله رحمة عمى الصغمان وما يمسل وعي الإلهي العشاده فلا مرسل مت صوت إلى من بعده من بعد إمساكه إلهي العشق والعشق الكبار وهو الله العزيز والله غالب كأل حكيم أي حكمته فلاك إلهي يقول سبحانه وتعالى ما شاركان وما لم يشعلن يقول وحاو أصوه الدولة هي غلاوه وحاوه سندور المهي غلاوه وحاو أصوه دي رعب حيث كرتان ما تشفتوه وحاوه بحيانا عيد هولي ستاقي كرتان ما شيء الله شيء يفتح الله إلى هذه أفرة للناس بذكا من رحمة النحريس حالقية من صحة وعلم وحكمة ومزق ومضارك وامن ورين هيئه الضمار افروا عاتم علم هيكم بريست كرو نوجد له فرام موسيقى بهاي سكر الله وسلمان حارث احد ايريك روح احد هورس ساجي كراميتو ورالوم سويح الى هي دور روبك إلي إبنك روب ما كانت هدور هسخي إلي إبنك وما فوركرت عفوناتها دور إلي إبنك وما فوركرت أولادها دور إلي إبنك وما سيكرت وحو ألا إلي إبنك مبحبه وهو ألا الأزيز وعبك غالبك ووحو الضوان ومباصعون الحكيم وعن الله حكمت ببعضان وعصق الشيء والبميشة ومناصب كافيك سيدة ترادة في الحديث كمسلم كما بقى نصوبا صلى الله عليه وسلم لا تصمع الله لمن حمد يرهده اللهم ربنا لك الحمد ملء الصماوات وملء الأرض وملء ما يشيرت من شيء بعد اللهم أهل الثناء والمجد أحاكم ما قال العجل بيش أدواء الكوهن لوحا ووحا ووحا نماذا وكل ما لك عجل لماذا أدواء كونا اللهم لا مانع الله لما أعطيت ولمعطى ولا حد لو حد لو حد حقا ربابا وإنا فقتك إلى فيك لكل إمام أو إكلم المشيء لا مانع أحد ذي كرم اجل لما أعطيته وحدث ولا معضيه مذبح كرم اجل الإمام ولا ينفخ للذبق اني منك حجج الذبق اني مد وحبط وَالْكِتَابُ وَالْسُّنَّةَ عَقِيدَةَ بَعَيْسُّوهُ وَالْفَقْسِهِمْ وَالْسَافِهِمْ الله كارج يستصرّب كإسكاله وغيب بحيان لما هو باستعيكا روحوصا بحيان نقوف بحيكا رمال وكلمات قدوم كوهب كلمات أحك مابضا محايرا والتوحيد ما يستحيل الله شيء الله شيء إلى هاي أفره للناس إذا كان من رحمة المحريس حالة وياها من صحة وحلم وحكمة ورزن و مقدار و أمن و أولاد و الله وحي إلى هذه الضلمات أفراً حريصاً فلا مُنسِكاً مضحي سكر الله رحمة درسو ما سلماني و ما يُنسِك وحي إلى هذه الشراء و هاسته فلا مُنسِكاً مُنسِكاً تصديركاً لهم سلماني من بعده من بعد إمساكه إلهي عشر والعشر كي قرار وهو الله العزيز و منك غاربك قوله أصوه والحكيم والله حكمة ضبط يا أيها الناس الضبط اذكروا حصوص النعمة الله الهي من انتساء عليكم دوشين ونمعي هل من خالق المدوح حضورة خالق آسو غير الله الله آنهين يرزودكم انك رساق من السماء كون الربك مكينة والارض ظلت عدل سمن كبساق وجهها مصوب بهيا لا اله معبود حق عباده مجر الا هو الله ما عنه فامنوا سيبا تطقونه من كبلهيا ان تثور هي بوضع يا ايها الناس الهي انت مليس وكل كل الى باب ولي كلي بيس التصرفك لي آآ كلي بيس وحو البحرورة كلي بيس الروم كالك كلي بيس غير تصور بالياه مدام التصرفك كلي بيس لاليا هاي كبال هذا كلي بيس المطمئ أحكى لهم المطمئ أحكى لهم يا أيها الناس الضوار اذكروا حسوسا نعمة الله أي إنعام الله بمعنى المسكرة ليت نعمته وبمعنى الإنعام مركزة عليكم وتعالوكنا نعمة الله إلهي من أنتس عليكم أن تشنون الحيائي وعاك ربنا النعمة المفاصرة أي بالممعنبي. شيء لا يستطيعون الحيائي يا الصحابي علمي هي حكمتي كريسي هي الرابك أمي هي الأولاد هي قيل كلمة اذكروا الله أي الله إلهي من أنتس عليكم كرك إنون الحيائي أما نحمد الله الذي رجده المنعم به ما يقولون محيلي؟ خصوصا لا يوجد سؤاله لا يوجد سؤاله لا يوجد سؤاله لا يوجد سؤاله اذكروا خصوصا نحمد الله إليه سؤالكم سؤالكم خصوصا هل من خالق ممتد غير الله لا يوجد صفاتنا باعتبار المعحل يرزقكم لذلك هل من خالق مدوح أبوغرق؟ خالق سو غير الله متتاقوا أه خالقين ألغى سفينه ما حالك ألغى هل من خالق المدوح أبورا خالق سو غير الله الله أنا حين يرزوم من السمايك أروبا كان والأرض دونك حجز كمين كمين كمين ساقه وكيداهم الصوت عليهم لا إله ما حق لك أبي جميل هو الله مهام حبيب كل يس وخالقك يا كل يس ويا غازك وكل يس مدبرك يا هي تاس واحد كيري داخل الكنس عقلي وان احد قال لك انسجن فعن ناس بيبعثوا الشرك والمعاصي سيل يقول هي واحلى يا ابن ويكرمك ملك بينك بين ربك سبحانه فقط كذب أدوانا بين رسول ورسول رسول شعصوا من قبل كبيرا ورطاها منه وإلى الله الله انت انتكاقه وكليئة ترجع الأمور على المهل المعليه يا أيها الناس الضرر إن وعد الله الله بلا قاتل البحث وبلا حق ومدسها فَاتَّقُوا رَبَّكُمْ يَسْلُكُنَّ كُلَّ نُكْتَةٍ مِنَ الْحَيَاةِ الْمَوْشَاةِ الَّذِي رَأَيْتَ وَلَغُرَّنَّكُمْ يَسْلُكُ كُلَّ مَكْرٍ قَبْلِي بِاللَّهِ عَلاَ أَلْقَرُوا مِثْلَ كَرِنْتَ بَدَنَ شَيْطَانِكَ إِنَّ الشَّيْطَانَ شَيْطَانُكُمْ أَعْدُوٌ أَوْلَى لَكُمْ إِنَّهُ يُنْكُدُهُ عَدُوًّا إِذْ نُكْرَ عَلَى كَبْتَ إِنَّمَا وَحْكَر مَا من قبا من اصحاب الصخيره مارط الصخيره صاحب بيبي اله وانه سبحانه وتعالى النبي يسوع صالسينا وقوله انما جصوا والرب غيران كو وانله يشربيره او اله مخلوقه مركعوا لله ابو ريوشي بينه المخلوق لله ابو ري قبل كبيره جرب ودا كوا صحابين كبيريين دينك اعلتم يا باعي الله اي خلاف صرا حصول شع ولاه الرئيسي بالوبيري وينكلمك بذلك بيني يا نور سبا فقط فقط تجيب رسول الرسول رسول شاصل من قبل كبيره والطلاحات وإلى الله, الله انتكايا نتوشع الأمور الرمال اللي وعلينا وسبب زيهم على ذلك اوفل اوفل الجزاء أسنعنا كأضاء المرينة وستكون صبر الله الرمال اللي هو بدينا وإلى الله وحد أضوه أبوية التاتة والعيل كي يباع عضا ألا هو أبوية ماهن واحدة يعمل وإلى الله وحد كالهن لما دينا الشرك إيام معاصية واحد سكايا يوصاص البعضية وصلت ام اول مريد اي كان بما يا ايها الناس ضل ان وعد الله الله طلقته بالبعث الا يسوقنا بدك انت اللي يسوقنا وبالن قابي حق المؤمن الصبر بلن قابك الله واسوقني والله هو. فلا ثغرانكم يسير لكريم الحياه ما له شعب يعاد اذ الحياه مرشه ادو يا من دليلته بالنسبة إلى ما أعطاه الله لأوليائه وأطباعه من الخير العظيم الدنيا هو أقول له لا يوجد الله في ليه إنه إلهي أوليائي دي سؤال الدياري إنه إلهي أوليائي ذكر رسول الشرعاء وهو يقيم له إنه إلهي أعصى إنه إليسيات الأقيرة إنه صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون أقيراً لك واحد لم يقطع هي بالضبط فرتني دليل كسبه حسبه واحد فرتها سرع الادير ومثل شنلوا واحد مثل بطه سوكره ولقي هذا بطه ينقيان كسبته سيتك فرات ربكم يسلم الكريم الحياه برشد يا ارجو كبي بري ياك وهو لله يا هي اله والله حارس بالار مركز أبوه هايسين قطراتهن سأقول لمنطقة الجرد فموته قاطر معي سنواتي يجيب وعدو ترى لك ما قاطر إلا وقال سرحانا إن الشيطان الشيطانكو عدوهن عدوهن لكم يجب انك عدوهن ما عميت الله من هذا الأسر على ودهن قادوهن الشقيقية فتجدوهن كم التعدوهن عدوهن كم الله أدعمهن وهن القلافة قلافة وهن إنما وحكة لماها يدعو ويقول أبو يرى خزب الكهني سوافت كطاعي قديعة إن شركة معاصدك الشقيقية ليكون المقضان من أصحاب الصحيح معرفة الصحيحة الصحيحة لديه صحيح, بيه. صحيح بيه. قال تعالى لأوهرين ويكذبوك هجيكو بيني أمرك سوفانا فقد تذيبه أمرك رسول رسول من قبلك أمرك أمرك وإلى الله الله انتكاه أنا ترجع المرارين هالنوحرنا يا أيها الناس الضلاء إن وعد الله الله بلنقاتيسا بالبعث وغلقاتي حق ومثبت الله فلا تعرنكم الحياة مرسول ييسا من الكريم فلاش يأذي يا إبن ولا يقرأ لكم يساعد لكم كبير بالله الله ألغره الشيطان ككريم تبراً إن الشيطان الشيطانك عدو وعرض لكم ديكو عليليه فاعتقدوه عدوًا أو كبتة إنما وحكناً معها يدعو الشيطان وقره يا رحيس وكويس ليكون من لي نظر من أصحاب صحيح النار والصحيح البيض الذين بككتوا قالوا لي الله وعسنا ضي على علىك وش بيدون اراك والذي نضك عامر وحقق 100 وهو عمل صغيره الصالحات اعمال شغل ولا اكتس له ضكصه وحا وصله مطره الدميطه هي واثر نجر اجر كبير وي اثمن زنجات طور وركل له قدصو عمل عمل كسيح مع او فرقاهم عمل كسيح مع او اركح حسن عمل ولا اكتس ف, ف... كما حداه الله وحال حفي خرقي كمن هداه الله موخوا لمن يهدوك إلى هاي حلوليك أولاك انتحقوا أكيد او راعي حمانت انتحقوا أكيد كبتغي فإن الله الله يدلوا وقاضي إياه من يشارو قصر ويا ديواني يا ما يا شوق فضا فلا تذق نفسك ما فضل يذق نفسك كافه عليه تطكسبت دي سمت حصرات من اجل الحصراه شغليت دي, دي, دي سمت ان بما يسمح و وحدت صنيعيا اليه و الى سبحانه وتعالى يقولوا شيء يا اطباع ابليس سببا اوعى عليه ما لأنه بيساة الوحيدة رسول الله الرائع ربي هنيه و الأولي الله كان عليك إلى وعين سبحانه الذين كفروا وقالوا واطبعوا إبليسه اطبع إبليسه الذين كفروا وقالوا الله معاوسهم على العذاب عذابكو شديدهم علىك والذين تتعامروا حق هنيه وعمروا الصالحات الماشا الصوبان صنيه Laha mõhavusunatel maqüratumda midaaf Iyavu etunum etker etker keul kebidu vayna mababam Efa min zuidin Kuf lo kurhiyin lehu man ka Suur aneli anelki sikhuma Anelki u'arka miduunaksik Efa min zuidin lo kurhiyin lehu kuf Suur aneli anelki sikhuma Oferraaa u'arka U'anelkihuma Hassan Anelunaksik وافعا بنا نحن الري اللي بنستوري قابنا عامل تيسيخ هوى هوى توجيهي هوى هوى هوى في سقي يا معاصري عمل او او هو عمل يعنقي سيخوما شيطان عقدي شيطان عقدي وفرعاؤ اركاي هو عمل كيخوما حصان بدون توقيت وهوقا وحنربا شركتي شركتي باع الى الله واحد بيع الى الله في بابي باع الله واحد كما أنت يا شايدانوه وتسويناك طريق نارتك وطريق شما دواك كمن هداه الله طف كاسم اللبي يقف إليه يا رمي قف إليه يا رمي ومحه وهو من من رأى الحق حكمه وقف حقي حقه أكل فاطلعها وعروا بادلة بادلة فتستمرها بعد الكرماء بعد المتوفى وكفاله شركني وشركوا لا واقعه غاعسيهم معسيهم وكفاله الهي من اعلى الارض ومن علو ان الهي فيمانت فيمانك إلهي قال الله أكبر إياه إنه حق حقه يفهم السنة لكن هذاتنا حمانة وأردت حقه الشرطنا باعه وأردت وراجنا حمان وأردت مع هذا المقار وعلى هذا المقار أبقى صارتك بنا تيكم فصل ويحصلون عنهم أنهم, أنهم يحصلون صنعا قل هل منبغكم بالأخسرين أعمالك؟ إلا وعلمين شيء يا جمال أبقى صارتك بل حاجة أعماش يه الذين ضلص عيون في الحياه الدنيا وظن ادونك ان جوهر علمكم بذلك او يطور ذلك حقا قهوا وهم يحصنون انهم يحسنوا صنعوا وصاروا يقيسوا هيسبا الى عقلكم ورئيكم فمن قطع زيير اللوك أن يقول له قفك سوء عمله عنك سيحنا فرعاه أعركي عنك حسناً وراك أعركي كمن هدى الله هدايةنا وهداية دراله والبعال وهداية توفيح إلا الله سوف يقول لنا المحترق من المد ما هو المدى قط إلهي حنوني وحكي حك إلهي فهمسي حدناه ومتوب ساقين وغا فكاسو المدى إله أحياني سبحانه فإن الله الله يضل الله أباد إياه ما يشعر غفو الضار ويهدي هو هنونية ما يشعر غفو الضار إله هو إنه قفناه وقدره إنه ضلال كتبيره قفناه إنه هنون كتبيره مكة كوكو بيه نبقى صبرا وابطرا إلى هاي ضلال كتبيره وقدره إلك روكا الله أبوره فلا تذهب يا سنتاني نفسك نفسك دلالي. نفسك عبيعي عليهم أن يقدر توجي سنتاني تذهب يا سنتاني حسرات تقدم إذا كنت على الجمكة حيال المسجر كمعنون جسده كمهرمه فلا نفس يسردني نفسه كالنفس الدرابة عليه الضتكس دلتو دي سيؤتني على أجلهم أي أجل دلتو دي سيؤتني حسرات لأجل الحسرات عشان ليتوني إيوه قوامهم بعض النبول أبكش الله يذكرنا حياته يهي سمحتك يا غميح إن الله, الله عليه ومدءه قلباً بما يسمح ونا وحي صمينا يا الله كأبال مريم أبال مريم مدهوك كامل سب الذين تدكى كفلوا غير وغي الله وحوسنا بحذب العذاب وعذابك شديد عذاب و الذين تدكى عامروا حقرهم أيه وعملوا صمينا الصالحات أعمى شوناكسا الله يجنو وحوسنا تلمطبرة الدمرة إياه أجر أجر كبير ولي. الذين كفروا وأطباعوا الشيطان والذين آمنوا وعملوا صالحة وأطباعوا الرسل أفهمان ذلك يزين الله وقال له الله كسور عمله أمل كسيقه ما وفرعاه أمل كسيقه ما وعركي حسان عمله ونفسه كمان هداه الله قدوا إلى هذه المبئة حقاً جرانسياً كدبناه أفجياني ولمديه كلا الله نتمنى فإن الله إلهي يضلوا وطادياً يمن يشعروا غفوظهم ويهديه ويهدي الله وهن يرمى سالقه الضرا فلا تيئث بنفسك انصبها بيتكم نفسك عبخي عليه ذكرت ليس لتجي حشرات ان شاء الله تويردي يقوم يال برد يرمطك بها صحابا فتوفيره تنعيشه أي كعيله صحابا ضروره وفصبناه أن صوكعيني صحابك إلى بلد المغير انت كانوا صوكعيني بلدك ومييت البنتي وفحيينا أن به بسبب ما به سبب توت الأرض ضركة بعد نوت من الشرير كالجبال كذلك نورين تصوكنا أيها النشور السابحين تهدوا آخر السابحين من قف ألا قفك كان هذا يريد أن يريد أن الإزة تشرفه يأوت فاليطوبها من الله إلهي حقا طب لله أن كل إزة تأوته يشرفه سناطي شميعا بمانها لا أعطي إلهي الحديث هو كريئة يسأت وحاق القرى الكريم الطيب كريم واناكسر والعمر عمل كأصالح واناكسر يرفع هو عمل كصالحة وقرية لها هو كلم كضيقة والذين ضدك ينكرون من مريقه السيئات المكرات مكر ياك قد كمليجا مكر ياك اسئله اي اف تي اي ونذكروا حسنا يا حباب حباب شديد ومكر رائك هو سمكغول هو يغور وبابا والله الله خلقت مخ من, من, من, من كابوري من تراب الارض ثم من نطفه ادري من الكابوري ثم جعلكم كبد الله وكبد الازواج والعيال وما تحرم المقام من امر مثل ديك ولا تضع من ديك الله إلا بحلمه الا اين يسال اي قد همت امهنا وما يعمر لاكن ريس عمرك لوبهري من عمر من عمرك لوبهري ولا ينقص لك ما نقص ميو من امري امري انسا وحكم متا احد كلا ما نقص ميو الا في كتاب كتاب حالك كل سويا حقوقك ما هني ان ذلك ارن كاصنا يصير ومقف على ilaahi wa ila subhaanahu wa ta'aala quraan ka in balam balam balam adawama la in la soobixina u fi deree kubadega bun khadin tayala nooleena bulka spook waxa ween ka soo ka tarayno saafi fiiliyo bulka waqtiga abaarta ah bulka ahrawe waadah geed malaku waaynaa wadnoo hiidii ابورك حوس مدارك جلبك غير يار ابورك يميري كبده حكتي عراو واه كده حتي هذا الرواه لك صبا بلغك دم بسك اب مكايسد في الصباح بلغك دم عار مقال ديري ديري لكن انا ميرك كيرتي وليدا حلفه ولفتا صديقي جديدته حليب كان ولفتا صديقي جديده حليب كان لفتا سعطه سعطه الغبال ولفتا يقول لما تقل لي لعجب الجنف أخذ محط رسول الله عليه وسلم قال ابن آدم يبلغ إلا عجب الجنف منه خريقه ومنه مركب نمان بين آدم كبابه وباليوبه marka laga soo reebo la faas oo baba jirta oo dhirka baba ka hos markuu dhamaado mesh uu bombay ba intaasuma baaba'o haddii aw wal saxa la faas laga abuure markii la abuure la sta la abuure ayada laga sabay inta marka damaan halkaas la soo far marka la fiido key u marka ilahe u talabay inuu soo ee adduu baa ayba maatu ee aw ga'a go'o tokkee inta u soomaaloyaa faadhu kusuma ala go'o markaa sa jeesii tii la fiihu yoo wuxaa so'o so' garaa si le geessu عندما تتبونك مجدد أن تتقر داخلها لذلك سواء الله سوى مجموعة والربي سوى مجموعة إلى غير سبحانه والله الله الذي ومذكي أرسل سواء الله الرياحة فتثير تثير المطارحة أرسل الماضي الماضي الماضي وحكاية الحال الماضي حكاية الحال معنى فسقنا وحكاية الحال والله الله الذي وامتى ارسل صوبري ارياح دبيلا ففتير دبيش دبيش وفايت افتير دبيش ايت الى ليسحابا او فصب ما عن سوق عينت ضروري صوبك مي وسوق عين الى, مكان إلي بلد مجارتك وسوق عين بلكم مكان مكان الى تملولتي دور باب ديها مقبل بلدك سميت دين طيب او وفحيينا ان كنا علينا به اي بسبب الماء بي سحاب ككل 70 الارض ممكن ان كنا بعد الموت اللي مشي لك غبا الى رؤيه كذلك المولى فسوكر اي عابد اصبح صبح اضلال صبح من كان قف او قضي على يريد ان دوره السته او إذا أوده وإذا قوضه شعرنا على الليلة من كان قد أقول الله تقولك يريد وريده أن عسى تأود فليطلبها الجواب يا بنحن من الله إله قطل ولذا أكرم هذا المنع يماموس يأود معالي لله أن كل يسأل عسى تأود وصماته يا شرف تماماً حالة عيقه كل يسأل عبوط إليه الحديث سوكلي يسعد وحا اوقرا الكرم كرموك تعبيل وناكسن الذكر والدعاء وتلاوه القران صافوي واذكر والدعاء وتلاوه القران الحديث والقران اليه الحديث سوكلي يسعد وحا اوقرا الكرم كرموك كرموك عبيل وناكس على ما يسرى ذلك آيات كتب الىه وظمك كبرى معيال اسعود وحكمنا بذكر و مغفرة اعماش الصالحات قراءه الله الذي ذكرها الله له يلك يسعد وحا انكر الكريم كلمه يتعذب ولا يكسب الذكر والدعاء وتلاوه القران والعمل الصالح والانتدي wa la amalu amal ka amal ka salih wa la aksar yarfa'u amal ka suhu qara qadahu k min kablika ah adaa'u fara'idi ilahi fara'idi si ila gutu k min kablika qara ala rama ilu yah qaswa لاكين غورمان ذكر يغ الى هل قر قاده ولا ركنه الاقبله مركه عمل صالحا الصبول او قد قد غدته بعافي الله وانبغي هذا الذكر صين في حير وشرك بيعبه الى تقبل ما قولك وثك بحر يسح المقطه وين القول في بانكم حاله والله دائما دي. باطك يمكرون مريه المكرات سيئات مكريات فيهم qa okay? ah makida ubu wal mahay wa iyahi ilahukum fihi makida ubu ubu wa iyahi ilahukum fihi subhanahu wa وإن آد إلهي قيكيس عبده وإن ضدك أمرك إلهي قيكيس إلا عبد إن إلهي اللو شريبي إله إلهي اللو صمي يكوى الله متك فاخرو يا مكرك فكذا كشكينا شركك يا مكرك أقه إن إلهي اللو شريبي إله عداد آدك إسكري والذين ضدك يمكرون النريك السيئات المكرات السيئات المكيالك هم ورآه الإله إليه شريك يارك اللهم ضدك أسلحك أسلحك أداب أدابك يشديد أداب أداب أدابك ومكر أولئك أكواس مكر يقولون هو يبور وبابا مكرقة أي مليغية أبتهني مضع فالصاحب دذالك مالك إله إليه شريك يارك يكون بحنية نورك ألا إله الدواء التوحيد كده ما يكون بحنية ماذا دينك إسلامك كا. Manta ehgi saada teisegis laha' aldõuMales tibestid! Tiedelis томnetud 돌 kaaduhel muljaks, lakassi SomehowELLA on various ideas decent. Cõ seen uitten milles allamev p conservitsие se onӵ � 11 m grandik ja Kubaid ja kufkii ja sõleti järgile seal Ja u engineeringSil 언�elas millas perevale owerule olla kumbhima. Puuheid ja takeed, sõnud ja taise baqa ilahe wa baqa maqaah asaq ba ba allah khalamukum khun min turabin akhra wa nabi aana min nuftin kadinna mariqu il kaabura duriyadisi a laga abur allah kaddibay azwaajan wa min adh-dhakari wal unsa taqiy wa allah il si wa hawiyan atsu hetano maka yegur in mehmaro wa atsu wa hasi charwan khalis ilahi wa la tahzuru mahambar to baqad min ufam misdidik aw urmayato wa la tadahu madjid wa hamla hawurkedo o inih mataso illa inna inna ihli sahalatu bihamtamam dhaman wa ha qurka qada hadai qurancha tahdai Habe talaibin alwaomi, Mamuk Alepusalahaba. Wamayu ammaru, umri lawasi lama umrisio, umri alama dereyo. Wamayu anmaru, lama umrisi yo, minmu amari, mit kale min umuri shan aha, man ki umbrigi sele dereyama, kaswama la moksalima. اثنين سيكرو دا قلا دنا بامين كافكنا كو شيغا ولا يقص ولم نقصن يومن نموره امور شخص اخر مثل امر ليس الا في كتاب وخا سوبر لوخ ماخوتي هربو قرى ينقف وقتي سيكور لتيكوماجي حداه را تكفيرو دينثي وايلو غاكه الهي بما قدر ايو او تاغان وقتو سدلو اي كما سو هرماي هاو كان اي مري سيكور shaw إن ذلك kaatu يير و midص ال على على تعالى ذلك والله الله محمود حقا الذي وامك ارسل بها الرياح ضبا لها افق تسير ضبا له ايت الى سحاب دم وقصبناه برت عن عين مي الى بلد بلد ارك عين مي بركم بيتك من تبو ارك عين مي الى ارض الميتين ارك عين مي مغالب السقي من من لرج بقره نما وسكرين Ida-Devertina on uus oka, et on ebatõenäoline, et ma ei tea, بيه بصاب الماء بيه ضرورة كسوداتي حجيره سيركوز العرض ملكيان كناوليني بعد موتها قلت كمكا لمطيكي جبال كذلك نولينتا سوكرا عن نشور صبحينتو اهاتي من كان قف الله قف كي يريد من الدولة العيسى تأوامي الشرف فليطلبها من الله اللي حجيسا كد البضاء لله الكركيس محايلين لي الله كريميس اي ان عزت رب صناتي جميع ضمان حاله اي طاي الى الله حقيسا او كليه يسعده وحا الكريم كريموك كلمك الضيب والعمل عملك عملك الصالح والنكس يرفع عملك وكرييرا هم كلمك الضيب والذين ضدك ينكرون الملكة السيئات المكرات السيئات مكريالك حنهم وهو ضدك سحوص الماضي عددك عدد عدد عدد عدد شديد ضدك عدد ومكر أولئك كواس قالنا المكر يقوله هو يمر وبابا والله الله خلقكم من كابور من تراب العرب ثم من نطفه وتراب علق اوري النبي ادم ثم من نطفه كين مري و كابور ثم تعالىكم الله لكم كيل ازواج و عيال من ذكر وانثى ورا تحل ما وريث الطور مقاضه ممن فمثل ذلك ولا تضع حملها urkeena majido in bihi allu gam tisalikum biham tay ma han wa ma yu'mar imri lawsi law qumri siyo min mu'mar mithla umri min umurihi min umuri shakhsin fi kitab tab kitabha ku ان ذلك ان وهو <تصوح> الله طاهر و سقر قل اجابه يصير و انكم الله عليكم قيصر قالت تعالى انه وحيه وما ينسى البحران و بض بض نصم هذا متان و ال و ماء مع انفرات مع ان يث اربك هي مع ان كس يقوم ثمرا معان كسر صائك ووق الميون شرابه شربه ان تنفس وهذا بضن كلام ملح وطعام تنخور جيش من الذي ابرم طيب ومن كل أي ومن كل منهما لبض بض متكسر كمي حيسه تاكل روحا صحرا ايضا لحما هيرق لكل بريان قصوب وترصدون واحد كسوب ايضا ميرم ال... وتسقي الجور وحد كلو من المالك مثل كنانكا خاصا وتسقي الجور وحد كلو صبحيدان من المالك مثل كنانكا الذي توحل سوق ريو حليه الاعاصير ضرب صورتها اخيرا ايضا فيه في كل منهما لا ربط مثل وهيقضي الله إليها لتمتدوا إنا الغالدان من فل إلي فل جي سوحك المطقة ومعلكم تشكرون ولكي تشكروا إلا إنا بسكرنا ilaay iyo weyna subaana wa ta'aala oo kunuud barardhu ciilay awo biisowaynkeeda uu abuura ashaanka dadduu baadan aan yar mudda qana baadan aan waweeyaal ka iyakanalada kala socona baadan aan waamus taasaran ka wax weyn weey ee maraakiinta waa weyn ku safraaydo taas waxay tusay qutada ilahay weynkeena iyo wax uu doonayo uu sameeyo karo بيي ويوقر و بيغي و ابا واحد يوم كو وقت انكار و ابخ يوم و اي يسوي مصر من البحال رغب برات هذا من كانوا عدو هذا كانوا عدو و معان مع مناديس معانك يا صاعق و تنهونغلي مرايو شراب اي شرب ان تنجس مثل اولا العديد على ورهاذا مثل كانوا مثل ما طرن كانوا جاءوا طرنوا ليس طرنوا لا لقيتني when كل اي و من كل منهما لم يرد مسك سوكيده و يغ من حال يبدأ طرن ترنوا واحد صباح هذا مليجه ترص صباح هذا كل من كاسه لقد سوكوا لابد كانوا يريدوا لحمها سوبريق عصوب وجديد وتصقيتون هيهتها وتصقيتون واحد ترص صباح وبا referred العنقاء الكميق thumbnails حتى يكون دي figuredbook الصبحي وباPar sed mellan الجاناك و capacity ولكنه يدررق aveng즈ու وichi انقصوا خاصه ببرانكا اللي توحل سوقه هي الجوهر هي اللون اكثر وضوحا ايضا حيلها سوق البسونه ايضا وتراوا عمر خيدا الفلك دوهي مواقره حاليك ودلاينه فيه في كل منهما ورا متكسو كمقه وحل اركني مبيب يورد اللي انا دوهي او اردي قفوه كتقبص ايديهك على الذلحين الى الرئيس سبحانه واحد دماغيس بيها قد الله إليه المراكين من هذا من فضل الله فضل بي سواء كمئة واحد ايام بغير عبقوا قاضي وابنك لاتجينا فائدة كهلة بغير عبقوا قاضي وكهلة فائدة كهلة إن الفائدة اي قد الله إي قد الله إياك الله تعتصم تاسميله في الصبر بدا سوي سدا سوق الله كتب مرسيي ان مخك يله غوولده فك حلك وكو كانا فسر برا او الى ايات سسهم بدا بالمر ب رياض المر ايات الله تورغا وحقطهن والرقب مع انت صوصائك ودم يسعايو شرابه اي صب للعبيدس وهالون كان كان ملح وعبق بانكر ملح اذا سوجت القطر اي شديد المروره طرنتي سودانيه وحرير ومن كل ايوه من كل منهما متكس والله بضات كامله تاكلون اللحمه في بس تقون اذا الملائكه كصو غرايبا داريان لحمه كصو داريان كتو wa qasata fitura wa kala so baxayba heeliatan il wa qasata fitura wa kala so baxaydana minaw maare fikta daran ka illa taruuhla suuqul hiyya heeliwa soo thawba sunaha afheraayba Me oleme kõik, me oleme kõik, me oleme مواقره على ايكموا بالله هنا فيه في كل منهما لباب قووبيدك سو كميدا لتذهبوا سياد من فوق الوالد في سو كميدا والله حالات متصوره يا اينك الله يكثر فضه يريك الوالغاليه الليله حارنكا في النعار مالك دهنس ويريك الوالغاليه النهار مالك كل هذا كدهنس وسخر والله الوالي وسخر عصم سطر الرحله والقمر ضيحه كل مقتصد امور المعلوم كم لا ياكل واسونا للجري الى اجري لا اجري الى اجري مدينتي لغا غاروا سونا اجركم مسمل ما عابوا اه لو القيام ذلك ارنما اسمك السماءنا ذلك اي الفاعل لهذه الافعال الرماس أحد تسمعنا الله هو معبدك حقا ربكم وقالقين لو كذي سأل ملك تصرفك يا ماموك وصلنا عليك والذين هو تدعون أطوب إلاه من دون أن لكي سحال أي أهاديث ما يملكون من ملكي من Inted uu hadbabta waqattaan la yaasma uu maqlimayaa du a a ko dhawaaki nama maqleyya. War sana oo hadday maqli لكم meste jebu la in na ejiin oo waxa a karata in يوم na e gudaani. Infaas waxin kaqa dara waya malkiiyamati maali إذا أردتني إياهم الله قال الله لما أردتني إذاً وَلَا يُنَبِيُكَ نَبِي قَسُوبَنَا فَصْوَلُمَكُوَّ وَرَمِمَا متر وخبير الله يقول لك أحد رميت إلهي وإن سبحانه وتعالى قدراني سيئة وردي سيئة لم يستطران أي الله وحن موضوع إلهي سبحانه يريد أن أردتني إليه الليل في النهار المالكة بحجيس. Wassti awal had aha a maqa. Wal waiya anna haara maka fikais Pa wattti maari ahaa a isku. Waaala wa le assa q raxa wata mar bayyahakulun eeykul mi midka sida kamera ladi wa so li ira mid أكيد إذا هل معنا بطرحة الصوت بهذه أنا حلق دقيقة الله كان لكي طرنا نعبك الرباني قاعدة كيبت درية ماذا كريمي؟ سينوا بطلقا لكي يسوها يا سكت ذلكم لهذه الأفعال ذلكم أرمعها اسمتك سمعينا الله ومعنوذك حقا رذوكم وخارقي إلي الأبوري له كل يسألكم تصرف أسرنا كل يسمام mõnih menehti, isente maale niisbem tehneks edesketsid. Suuk éju järju, כik jõju lii ja maale, nii teki saab, nii tehajwe, nii teheudli Henceidhou, nii te��� taas toimubas teoduses догricht? nime tuk suuksu annistal tugsualt, nimeh omsaousノ aquiui on siis vala ühordana. Saatige võik tehti, olnadi tuui toni ma Kristenud depedekime neid maa lõel kaidvarja وَاخَطُفَا حَتَّى تَرَى حَتَّى حَنَسَطَا حَتَّى بَحَطَا حَتَّى أَبْسَطَا وَالَّذِينَ كُنْتُمْ تَدْعُونَ عَلَى أولياداً مامورين ساميالاً مامورين كنهي كان مامورين الله كان يكون معمولاً لفت عبكة ما ماموراً هناك أحد يقول لها علي وقفوش رب إسيه إلم إسيه عطمات إسيه ما يبنيكون ما أعودك إليه لا يقدرونه آه ما يبنيكون إليه لا يقدرون ما أعودك من قدمير اللفت لفتك رأيت ما أعودك il katu ma daq qaysatan u da waqatan la yasau maqli may bi'at tuqmadu aba alqadi fi dilayda u maqli allah tudat abul qadi huka sa maqli taqiri chaq ghadir chaq ghadir wa on for you got do wa in usu wa بعد كان من الأعلام في العراه والمصрост والمقدار بأن يبدوا أن المفключ تفضلات قivil إلا للسوادي جعل jamais اخت verlier بو سوادي غتها لقيت متخلق من هو أن ينتحدث عند يكون ص我們 ثقون كل ما يقول يكون قيل抱 الانạ to the إذا كنت سبحانه، إن تدعو مداب قل <سؤال> شطان لا يسمعوا مقل ما يندعاكم يا مدينة ولو صنعوها دين مقل لخائنا، ما هو بقلا يعني، ما ستجابوا لكم المعتبرين ووحي أدوى دي سيدان المصريين، سمعوه دار ما يستهن، هدي حتى المقل، كسو قادرين المغلق، مأوه، إذن كسيا يمضوا وحقوبه ويوم قيامه ما عرفت قيامها يفكرون وحيقففرون دينهم اي يجدون وحيقضون كره دينهم بشرككم باشراككم اياه مع الله لو وجهتني اذهب اليه وحدرهني ماء وصامهمت الله أعنف قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من الدين الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ليس ما ليس لي بحق بدي ماذا يعيسي ماذا يدعني إليه هو يدي إلا ما إله هو بريها إلا ركبت سأسأل لي مركز الله هو الكنس نهنت إن أحدت للغلاح عابده وحق لها إن مشي جنره وصومني سورة السبع ويوما يحشر من ثم يقول للملائكة أهاولا إياكم كميع جدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دوري بل كان يعمل دون الجن ميق بل ينكاله سأسراد الإله يقول قدت المعنى بذكا مخلوقا وقيشنا وابذكا بذكا بذكا بذكا ومن أضل ممن يدعو من دور الله من لا يسجيل الله إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلوا إله هل يقول يا شكرا بذكا بذكا بذكا قد قيشنا يا إلهي قيكيس أحد أن أجيل الإله القيامة لا ربنا نصيب وحاس نصيب قالوا ان بقانكم بدير ديسكو شنو اه صمبه حيه تبرمها هيك سو مجدي ان لا بريا يرود يراني وهم عند عليه غاسمي بريا ولا ولا النوبي انت وحا خيرات اه وراحوا اه الى ذاك الويل الكبير كانه مر امامي هنا نعدل عمل كوارق وخ كل طرق وكشر بالاما انا هذا غير كليا لاغاد لايه سنميال كير هون اولييتي دي امبييتي يا ملائقتي يا سارحيت امام اي قال الامام القرطبي الامام القرطبي رحمه ثم يلسو وحا بالنا أن يرشع هذا الخبر كان يقول الله إلى المعبودين كل العابدين مما يحضر كل المعبودين كالمرائكة والجن والأنبياء والشيادين فصل الله معايا الكواسة صغارة الله أشيك ليسروا على أيدي سورة سورة الإسراء ستقل على ملاعبت يجنبه وأنبياء وإشاره ستقل على ملاعبت يجنبه قلت الذين ازعنت من دونه فلا يملكون كاشفة ضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوصيلة أيهم أقرب ويرتون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كارم حذورا ilaa waynu xudayay waxway u yeerta kuwaya ilahay qaybisaa ku enduxo tan ilaahay yiri ma awu rabin inay ilka wareejin ana rinka in taan ka qaadan qolo kale ku wareejin ma awu ma awu soomaacidi ilaahu rukub wadi عبد الرحمن عباس الله و ملائكه ما بعيسى نبعيسه يجلس الزي و ادوامت اليهه و تفلغون ملائكه هو امبيه الى رسوله العزمي اياه المغاب رئيسه يجلس واحد السبيقه اه صوتي عزير و صالح عبد الرحمن المسلم سلسله صحيح بخاري و فزحوكم فصره وحاجه لرد جن عبد الله بن ادم ان سيانكني اذكرك دينك و اسلامك الله يكمل ايام و تشي دياس مومينته ايبل ما كتشي كل المحيمات بك حياتي وحا لاغد ليا ادمه الهي وصاحين و ربي يعبرني كامل حاضر روح يرجع ودان الهي وتعالى يقول الامام القرطبي ايت حدور ما فعلتموه حق و انهم امروكم وحي ديار مرائطه انبياءها صيادينتها تنيغه وح الله يحيى وحي عابل أيام وحي ديني الضوء وحي ديني الضوء وحي أسأل السماء المشركين حق أيضا أي رحايا حيث أنه حقه لا يمكن أن أعرفه لا يمكن أن أعرفه إذا كنت أعرفه سير إلهي مبي عيساك الشريء نبي الله آياته وكان هذا الأخير فيه إنه مبي عيسا ما يكون اللي أم أقول ما ليس اللي بحقه wa kha kala banar inaysa wayen derby wayen duus ayen derby chefi wa kha banan inaysa so galab ayda al asma o say hu hafa tukhbir anaha laysat ahli al khadar sina marka saylay in lay aabdu Werlse igaleELLNkisiane sidi onpi, taai nii sesudraadamโalibus saadile, nö opera nid. Mindestashio on Aya, sueen d ואף üle ol SBSial Wa et vähgrid mingist Creditukashia, faciale alerts Jaim'si t dejaradest ar ei on Stageunusbima ilma ja kullad ja sellistanc kav ajates ob услikotud ja ka CEO. Asi siin-heit Muid, väh CPRasie meeldas külvesi, vähgrid nagami! Vasima on ö offen. Ehed esedmas كو الله طوبى إياه إليسا مقلهي هذا المقلان إيسا وحده كريم أعلم أنه شيئا يأحد الشيئ قرار كاس إنه وحده مده كنوى الله و واح الله و لا ينبيك كوه هنوى مثل خبيره الله حكوم يقولك هم الله يقول شئ هكذا الشكل سنوية مقابل يريد أن يكون هناك الليلة في النهار المالك بحيس ويريد أن يكون هناك الليلة في النهار المالك والصقر وصقر إلهي والليليو وصقر أشام صبر رغضة وطمرة ضيحة كلهم أي كل منهم متكسطور من كميدة يجري واسعنا لأجل ملاي أجل مدلين تلك القير أجل, أجل, أجل, أجل, أجل, أجل, أجل كون صم الله مقع آباج ذلكم الرمحة سميتك الله هو معبودك ربكم وخالقين الذين ينبعون لو كان يسأل ملك ما ملكه ينبعون سمعه والذين قوة تدعون أطفق <تصفيق> أيضا من دوره الله قد يسحى لأيه ما يملكون مأوه من قدميره لفتميراته بكل إن تدعوهما تضييرتان لا يسمعوا مقل مايان دعاءكم يردين ولو سمعوا حتى المقل لهاي مستجابوا لكم المعجيبين واليوم القيامة ما لنتقيامها يا قرونا وكفدر ودين الدر بشككم بش باشراطكم شرير الدين ولا ينبئك هو رغم ما مثل خبير من الله كما قال كلامه يا ايها الناس الضرا انكم لينكا الفقراء هو برهانته الى الله الله باهم. وَمَا هُوَ أَعْلَمُهُ هُوَ الْغَنِيُّ مِنْ تَقْوَاهُ وَعَظْمُهُ كَبِيرٌ الْحَمِيدُ وَاللَّهُ لَمَهْدِيُّ إِذَا سَأَلَ اللَّهُ ضُرًّا يُذِيبُهُ مِنْ تَخْسِينَا وَيَأْتِيهُ كُنَالَيْ مَعَا بِخَوْفِ الْمَخْلُوقِ حَالِقُ وَجْهِ الدِّينِ وَصُبّ وَمَا ذَلِكَ أَرْكَاسُ ولا تزير محن بارتو وزيرت النفط البودين وزرق أخرى نفكة الدنبقة محن بارتو وإنتمقوا هدائقوا يارتو مثقلة نفسون نف هدائق الواقضو نفسون مثقلة لأسليين أحدا قف هدائق الواقضو إلا حملها ركد أيها الله سكسران هدائق الواقضو لا يرحم لقى قابما منه من الوسر الذل بي حالك كبير يا شيخ محرش لقى قابما ولو كان ولو كان النص مثل لوق وقاهرها هذا ذا قربا قربا من إنما أحكى معهم تنضيروا أحدهم دقيقة صفرات الذين يطاعدون ربهم فهو يساعدون بالغير مقناشا ويساعدون بك الله قاله صلاة الصلاة ومن تزكيه يستهير فإنما أحكى معهم يتزكيه ويستهير لنفس النفس الدين وإلى الله الله انتيك أيها المصير النقشان يا أيها الناس الدراء أنتم إذنك ألف وقرارك وبهاناتين مرك الناس مركاً لكي يرى ونمان دطق جنة يسو اسمه سبريه أولياء يتوجد أنبئاتي ورسول الشيصاريخين نمان دطق ألف وقرارك وبهاناتين الناس دروا أنتم إذنك ألف وقرارك وبهاناتين إرى الله الله نمان والله ألاعنا هو القليل ومت كبيرتون عن الخلق كبيرتون هل شيء وبهانات الهند ومتعلونا وليس سأسرد في لي التحيات كفك انت وحيد كن فهمين وقف قلبه حين قف قلبه يكون في الوضع جيد التحيات كإنتان صحرانه لبنى صحرانه واحدين يترين السلام على الله من إلادي السلام الذي يدريه على الله الذي يشري صحاته من إلاديه من قبل إلاديه الضوء الذي يقوله أنه سلامك على كتنه مروح لله تقول السلام على الله سيسكر له منه الله نريده من يا رب. الله لا يريد أن يحييه، الذي يدعوه مدعنا، يدعوه مدعوه الضوء المخلوخ هذا ما يجبه؟ إلهي والله أما التحيات لله أما ملكي يوينان إيا باقيها إن شاء الله إسكال إرهام التحيات لله وصلاة صلاة شمطة هؤلاء تكرى الله لهؤلاء تكرى وضيراء كلمات ونكسوا. سبحان الله و لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ولا حور ولا قوة إلا بالله. الله إسكال بالله يسعر الله. يسأل الله أمان الذي يحفظه. عندما يحفظه، يسعر الله. يا أرد الله، يسعر الله. الثلاء يحفظه لدينا ويحفظه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والليه. صلى الله وكار وسحنا واما ديدو حيدان مبدا نبجل له كركراته السلام عليكم مبدا ورحمه الله وحريسه الذي شرفها وبركاته وقيراته التي شرفها هذه كد الضمان ابو محمد عليهم ايد ايها تنافل قبلهم ملائكه السلام عليه نبجل له شنه وعلاه باذن الله الصالحين يا ابو محمد الله عليه وسلم حديثه في وحوي ابن ماجه اسق داود يحييكم اي وريه فإذا قلتم ذلك مركز صلاح في رحضان السلام علينا وعلى إداد الله صالحنا أصابك كل أد صالح في السماع والأرض كل أد صالح لله أدوك ستو صالح إداده إليه أصابك كسو أمقل كسو أمقل كسو أمقل دعاك وارجاري في لي خالق إلى الله عليه الله أمانا وعلى الله سيئاً لا تريعاً مخلوقنا لرب ريه والردحية مصيرك بعد قفل سجدنا ابن المضوء ألا يبهي وفقر ألا الواقع يا أيها الناس الضبط أنتم منك الفقراء هو ببعها ناتيه الله الله أبعها والله والله نهو نه الغري ومذكر بيالتون الحميد والمحميد والمهدي إلا شاء الله الضوطان يدهلكم وعلى التكسينة هو من بابعنا ويأتي وخور الله, الله إمانا بخلق المخلوق المخلوق مخلوقه الشديد القصر لأنك لا تدري أن تقوم به كثيرا وكثيرا أولا تدري أن تأتي من أمرك إذا تكون هناك فرصة إمانا يدهبكم من بخلق المخلوق مخلوقه الشديد القصر وليس ذلك أنك أسر مأهن بإعزيز المتكو على الله إلا جوشي إنه تنين ببعب مخلوقه أليكم أخر. ولا ترزلو محامبارايض وزير نفسه وزيرته نضذب بحمبارسون وبنبودي وزره اخرى وزره نفس اخرى نضكه لبنبي المحامبارايض طغوا حي بكرسورك و ابو ريلا هذا حق له يلا ها تفضل كلي حادو دكتور منين تبعتكم وقو حق اسيب ام استيحه تفضل اسقفان ا باب كذلك ما ولا تزيروا مخنبار ثنا ولا تزيروا نفس وزيروا نفس دم بعري وزيروا اخرى ما وزيروا نفس اخرى ما في الدبين وانتاج نفس, نفس, وإن نفس حبايب وينتبه النفس المتخلط يبقى حافه قف قدو ضواقده ايره هن لها فرق اذا نغضوا ضواقده الهن ما ي<html>ي<html>حمل على ظهرك وحطرك لا صار له يهم ركبتها حطيه او اواخها وتلا كيف بالانكوا كا قابن كيف لو رسقاطه ابيكم ضوم وين تدؤ اي وين تر نفس, نفس بالوصلية بالوصلية. دلوقتي دلوقتي ما توحدوا بواب ووابدوا نضر مختلط الاسلايو بالويس دم اللي وخصني احات قفقه لا يطمل قاب ما مين دمك حال كميه مين من الحن هو من الحلم حال وكم الشيء والعشه الى قادمه ولو كان, كان ولو كان المدكو قتل وطوقه محمد وذا قربا كان مصاحب ابي ثويب سييركس قتل محمد كان ولو كان المدكو قتل وطوقه محمد وذا قربا قراما مصاحب الى وين وصل شيخ اعياك بس inna ma waskara u digta madaxa ma waxa ku weensanaya waxa ku weensanaya oo digmin kaana wax ku dheefay الذي متكي يقول انسمع يخشون ربهم ربي قد باب بالقين ومقناش حاله ليسويه الا يبقي السو بسو ما اجيدي الا وغير ادمه بغير ا يدو خوضه عركه ما قال محمد صلى الله عليه وسلم اذكر دكهو كواركه ميتو ما يبو ماركه هذين كل لين بين من سمى عرفات لا فجير جمهور توحي المغرب ان ما سو لكن قلبه هو كاه قلبه هو كاه انما وقع لما هم تثير وحد التوديد عن فقه الذي يكون يصور رب رب وكف بقى بينما متناش حاله وسويه هي وقع قام صلاه الصلاه او غير ودي غيره صاحب تعانه وان انت زكاء قف استهياء شركه السكباهره معاصره السكباهره فانما وقع لما هل تزكاء وصب النفس اذ كلوه مقرى نفسي سوح وقاط وإلى الله وإنتكا يا المصير المقشد أعطنيه ألا الهرتكة السنة عن قف والبعين الكيسوك أبال مرنعين خيرا فخيرا وإن شررا فشر الله سبحانه وتعالى علمه صلى الله على نبيه